ana bi hali blee ربي صيب حالي فرج همي الليال ادعوك يا علي سر علني يا ربي صيب حالي فرج همي الليال انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت انا بحالي انا يا علي سر علني تبي صيب حالي فرج همي ليا ادعوك يا علي سر على دنيا تبي صيب حالي فرج همي ليا انا بحالي بنيت أنا, أنا, أنا, أنا, انا بحالي انا انا انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت دم يا من تنجي عبدك من حلول الظلم اسرفت في ذنبي وفرنك لطف فهل لي يا قلبي وبصر عيني بنو انا بحالي بليت انا بحالي بليت انا بحالي يا علي سر عالمي ربي صيب حالي فرج همي لي أصل حلي يا علي poverty ربي صيب حالي فرج همي لي أنا بحالي بلي unterschied أنا بحالي بليتي أنا حلي بليت. أنا, بليت. أنا, بليت. أنا, بليت. أنا, بليت. أنا بحالي أنا بحالي أنا بحالي, بحالي. بحالي. بحالي بليight أستدلك الضعفي بالليلة ذغشية احميني من نفسي وطريق اللي مشي روح معك يا ربي عبدك هذا بشر انت اللي تسمع له وانت العين ونظر انا بحالي بلي ربي صيب حالي ما تجهم لي ذي الروح علني يا, يا عالي عالي ربي صيب حالي تجهم لي, <تصفيق> لي انا بحالي مني انا بحالي مني انا بحالي مني بحالي مني من عمري كل شي فيا سوداء اهديني من هداك زيد علي كل ذنبي من عفوك ما بغيت رب يصيب حالي فرج همي ليا ادعوك يا عدي سب علانيا رب يصيب حالي فرج همي ليا انا بحالي بليد انا بحالي بليد انا بحالي بليد بحالي بليد بحالي انا بحالي انا بحالي بليد ما جنا جديد ادعوك يا ربي بدل شني بخير ادعوك يا عدي سر علني ربي صيب حالي فرج همي ليا يي <تصفيق> <تصفيق> يي يي يي يي A nid hamiliya ali sir alalamiya rabbi sayib